حجر في التقرير لا يفصل بالرغم, على بالرغم من عبارته الموجزة إلا أنه يفصل في الكلام على الرجل فإن إذن الرجل من المحدثين لا ينبغي أن نعتمد عليه ما يقيل مطلقا لا بد أن ننظر من التفصيل في حديثه فإن هذا سفيان بن حسين هذا إمامه ثق نعم في حديثه اضطراب ولكن في روايته عن الزهري فيها اضطراب روايته عن غير الزهري احتج بها مسلم إذن كثير من حسين مطلقا عليه كلا فيه توثيق وموثق ثقة ولكن في روايته عن الزهري فيها اختراف إسماعيل بن أبي عياش هذا صدوق لكن في روايته عن آل الحجاز وهو الشامي فيها اختراف إذن لابد من أن ننظر للرجل تفصيلا لحديثه ذكرنا هذا البارح وذكرنا شروط الحديث الصحيح بالنسبة للمثل وقلنا هناك شروط لا بد أن تتوافر في المثل ليصح هذا المثل وربما نعرف العلة في الاسناد من خلال نكاة المثل ومن خلال عدم استقامته وقلنا لا بد أن ننظر في الاسناد لا بد أن ننظر في الإسناد موافقته للكتاب وللسنة المجمع عليها لنا بد ننظر في المثل أن يكون المثل ليس مخالفا لكتاب الله ولا للسنة المجمع عليها ثانيا علينا أن ننظر إلى ركة اللبض وإلى جزالته ثالثا علينا أن ننظر إلى مخالفته للعقل الفطري وأضرب لكم أمثلة ذكرها وممن فصل في هذا قلت لكم كتاب ذكر هذه الشروط الخطيب في الكفاية ذكر ابن الجوزي شيئا من هذا في مقدمة الموضوعات وفصل هذا ابن القيم في المنار المنيف فصله ولو أضرب لكم أمثلا, أمثلا فهو يقول في الفصل الخامس وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده أي من خلال النظر إلى المثل قال هذا السؤال العظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها الملكه وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه ثم ذكر كيف يُعرف الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه الحديث الباطل من خلال سنده بأمثلة كثيرة ما؟ من خلال متنه بقول ونحن ننبه بعد ذلك يقول ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوع منها أولا اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا كقوله في الحديث المكدوب من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له ومن فعل كذا وكذا وطيه في الجنة في سبعين ألف مدينة في كل مدينة في سبعون ألف قصر في كل قصر في سبعون ألف حورا كذلك يقول ومنها تكذيب الحس وما قلنا تكذيب الفطرة في قولها البابنجان لما أكل له وقال البابنجان الشفاء من كل داع قال قبح الله واضعهما فإن هذا لو قاله يوحن, يوحن أمهر الأطباء لسخر الناس منه ولو أكل البابنجان للحمى والسوداء الغالب وكثير من الأمراض لم يزدها إلا شدة ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى أو جاهن ليتعلم لم يفده العلم لا بالفعل العلم ولا لغير. الشفاء من كل داء ولا يشفي الجهل ولا يشفي الفقر وحديث إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه وهذا ما بين العوام إذا كان رجل العدف فعطس واحد قلت بإعطة هذا كما يقول في بلادنا قال وإن صحها بعض الناس ده فالحس يشهد بوضعه لأن نشاهد الأفاس والكذب يعمل عمله يشاهد الناس يعتصونه والكذب يجري مجراه ولو عطس مائة ألف رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعقاس ولو عطس عند شهادة الزور لم تصدق وكذلك حديث عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة قدس فيه سبعون نبيا وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنه فقال عني أيضا قال أرفع شيء في العدد أنه شهوة اليهود كذلك حديث اشربوا على الطعام تشبعوا ومن حديث إن الله قال فإن شربوا على الطعام يفسده يمنع من استقرارة المائدة ومن كمال ومن ذلك حديث إن الله خلق السماوات والأرض يوم عاشورا ومن هذه كذلك الضوابط قال سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه يعني لو سمعه السانى لبحك ولم يتلقاه على جهة الجلالة والتعظيم له حديث لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه فهذا من يستمج البارد الذي يصان عنه كلام الأقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وحديث الجوز داء والجبل داء فإذا صار في الجوف الجود والجبل الجبل المعروف ليس هو الجبل الخوف الجوز داء والجبل داء فإذا صار في الجوف صار, صار شفاء فلعن الله وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا وحديث أحضروا موائدكم البقر فإنه مطرد للشيطان وهكذا وقوله لا تسبوا الديك فإنه صديقي ولو يعلم بني آدم ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب وقوله من اتخذ ديكا أبيضا لم يقربه شيطان ولا سحر وحديث المشهور إن, الله إن لله ديكا عنقه مطوية تحت العرش له في التخوم ومنها مناقضة الحديث من هذه كذلك الضوابط مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة واضحة فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريء ومن هذا الباب أحاديث مدحي من اسمه محمد أو أحمد أنا كتبت البارحة ورقة في هذا الحديث هناك نعم في كتاب الكامل أحضرها لي قال من هذا الباب احاديث مدح من اسمه محمد او احمد وان كل من يسمى بهذا الاسم لا يدخل النار قال من ولد له ثلاثة لم يسمى احدهم محمدا فهو من الجفاء واذا سميتموه محمدا فلا تسبوه ولا تجنبوه ولا تفسروه ولا تضربوه وشرفوه وعظموه واكرموه ومروا قسمه من وهكذا بقول ومنها أن يدعى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرًا ظاهرا من محضر من الصحابة كل من الصحابة كلهم وأنه اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم أسلم الطوائف الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أحد من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فقامه بينهم حتى عرفوا الجميع ثم قال هذا وصيي وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا ثم اتفق الكل أي كل الصحابة على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته كما تزعم الرافضة فلعن الله على الكاذبين وكذلك الحديث أن الشمس ردت لعلي بعد العصر برغم أن هذا الحديث للأسف جمع فيه بعض أهل الحديث النسائي جمع فيه جزء وهو لا يصح وحكم الأئمة عليه ببطلانه وكذبه ومن هؤلاء ابن تيمية وانتقد بعضهم ابن تيمية لحكمه على هذه المطلان والوضع والصواب أنه باطل الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ترد الشمس إلا في أن الشمس ردت لعليبي بعد العصر والناس يشاهدونها ولا يشتير هذا أعظم اشتهار ولا يعرفون إلا أسماءه بنت أميس يعني تأتينا إمرأة هي التي تشفره والصحابة يكتمونها ونقول كذلك من الضوابط أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو باطل لمخالفة الواقع كذلك المجرة التي في قوله المجرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش وحديث إلى غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإلى رضي أنزله بالعربية وحديث الحجامة على القفاة لفي المسيان وحديث الماء المشمس يا حماي راء لا تختزلي بالماء المشمس قال وكل حديث فيه يا حماي راء وذكروا حماي راء فهو كذب مختلق إلا بعض الحديث مثل حديث صح حديث حديث أن صلى الله عليه وسلم حديث, حديث, حديث الحبشة وهم يقصون في المسجد قال يا حميراء هتحبين أن تنظر إليهم وقال ابن كثير أستاذه الصهر وكذلك حديث أي كنا تنبح عليها الكلاب الحوأة وهكذا الأمثلة كثيرة, كثيرة ولكني سننبه على بعض الحديث التي, التي صحها بعض المتأخرين كحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث صحار الشيخ ناصر ولكنه لا يصح كل حديث فيه ذكر وأسماء الفرق إلا الخوارج فهو باطل في كأحدث المرجع والقضرية والرافضة لم يصح أن يرسل منها شيء وكل تصريح لها هو خلاف منهج الأئمة التصحيري والتضعيف وهكذا الأمثلة كثيرة في هذا الباب فرجعوا إلى هذا الكتاب بهميته نعم بقول أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليا يعني الكلام قولهم وقلنا الحمى بيت الداء والمعدة الحمى المعدة بيت الداء والحمى خير الداء فهذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الهريسة تشد الظهر وأطعموا نساءكم في نفاسهن التمر والنفخ في الطعام يذهب البركة وإن كان قد صحى عن, عن النفخ في الإنهاء لكن هذا الحديث غير ماض ولا والحديث التي فيها ذكر الخضر كلها مقنوبة لا يصبح منها شيء بالتبع يقول لو كان الخضر حي لا يحدى مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم لو كان متاحا ما وسعه الا انت واتبعني فلو كان متاحا لابد ان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فاين الخضر بمتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ولذلك يقول والخضر على الصواب انه ولي وليس بنبي وانه نبي وليس بنبي وقال ابن حجر في كتابه عن الخضر قال كل زندقه في المله حدثت قولهم ان الخضر كان وليا بنبي ويقول من الأدلة أن يكون أحد مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه القصد أن الأمثلة كثيرة في هذا ويكفينا ما ذكرناه لكم هناك بعض الألماء من اشترط شروطا للحديث الصحيح وليس كلا يعني لا يصح أن توضع هذه الشروط لا يصح أن توضع هذه الشروط لا شرط أن لاكتمال وصف الصحة في الحديث منها أنه أن بعض المتأخرين اشترط العدد وهذا لم يقل به أحد من أهل الحديث العدد قالوا لابد أن اثنان عن اثنين عن اثنين وهكذا الذي يسمونه العزيز أو أكثر هذا اشترطته المتزلة ومن ومن أشهر من اشترطه المتزلة هو أبو علي الجبائي واشترطه إبراهيم بن إسماعيل بن علي وهو أبوه من أئمة أهل السنة ولكنه هو مبتدع ضال إبراهيم بن إسمائيل بن علية فهذا الشرط لا نلتفك لها وكذلك بعضهم اشترط في المتقن بعض أهل العلم من القدماء اشترط مثل الحاكم اشترط في المتقن أن يكون مشهورا بالطلب وقلنا هذه نعم في درجة أن يكون مشهورا بالطلب قلنا هذه درجة تعطي الدرجة الأولى من التوثيق ولكن أن لا يشتهر بالطلب ويوثق فهو سقعه القصد هو سلامة الحديث. ثم أحببت أن أذكر لكم عدد الأحاديث من الأصناف التي ذكرها والكلام عليها عندما عند قوله كما هو عندكم فعلى مراتب المجمع عليه قال مالك عن نافع عن ابن عمر أذكركم من أوثق من روى من روى عن نافع هو مالك وبعضهم زاد وقال ان أضبط وأوثق وأجل من روى عن مالك والشافعي هو الشافعي وقالوا كذلك وإن أجل من روا عن الشافعي هو أحمد وأحمد روى عن الشافعي عن مالك عنه عن ابن عمر في المثنى أربعة أحادي ممكن تحضر لي الكتاب نعم دفوق النكت المدرفل أول فهمنا قالوا إن أجل من روى عنه عن ناثع ناثع اللي هو نعم عن مناقشة الذين اشترطوا العدد فصل فيها الإمام بن حجر في النكت على على ابن الصلاح وبقول هو وكأن البيهقي رأاه في كلام أبي محمد الجويني فنبع لأنه لا يظرف عن أن الحديد محمد الجويني راح ألف كتاب الجويني شوف الإمام الذي يصمه إمام الحرمي راح ألف كتاب في الفقه على مذهب الشهرية وبدأ بحديث المشمس وقال متفق عليه هذا لتعرفوا مقدار علم المتكلمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فمحمد الجويني ألف كتاب أراد أن يؤلف كتابا في الفقه يجمع فيه مذاهب الفقهاء وعلى طريقة أهل الحديث لكنه افتتح كتابه في موضوع المياه بأن روى الحديث المشمس وقال متفق عليه فلما وصل الكتاب إلى البيهقي ذهب يعني ذهب وتعجب فأرسل له رسالة جميلة تعد من غرر الرسائل موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية طبعت قديما وهي رسالة جميلة جدا بين له ما غلط فيه ونبهه على بعض القضايا منها ما قاله في هذا الباب الذي ذكرناه قلنا إن مالك النفع عبد الأمر أجنى أجل من روى عنه هو, هو الشافعي وقالوا أجل من روى عن الشافعي هو, هو أحمد وقلنا إن أحمد في المسند روى عن الإمام الشافعي كم حديث روى أربعة, أربعة أحد في موطن واحد رواه بإسناد واحد وفي موطن واحد نعم رواه في موطن واحد وفي إسناد واحد نعم طيب كم لو قلنا ترجع إليها موجودة في في مسندي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فأحاديث نافع انظروا نافع هو أوثق الناس من عمر أحاديثه فقط في الكتب الستة أحاديث رواية نافع عن ابن عمر عددها 88.000 حديث 88.000 حديث في الكتب الستة مع المكرر مع المكرر أحاديث نافع عن ابن عمر أما مالك في الكتب الستة مالك عن نافع عن ابن عمر روا اثنين وثمانين حديث في الكتب الستة، نافع عن ابن عمر في الكتب الستة ثمانية وثمانين وألف حديث روا له أصحاب الكتب الستة مع المكرر، وأما الثاني وهذا طبعا البخاري ومسلم الكثير منها وربما ربما يعني موجودة في الصحيحين أكثر من قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان حديث في الكتب الستة ثانية ثمانية حديث السند الثاني الذي اختاره من المجمع عليه منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله وقلنا منصور هو ابن المعتمر عن ابراهيم النخعي وعلقمة هو ابن قيس قلنا هو علقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه الصحابي وهذا اسناد المز... الأول التي تسمى بسلسية الزهر ها؟ التي سماها الناس السلسة الثانية كما ترون منصور فهذا رواية منصور عن إبراهيم عن عن عبد الله في الكتب الستة 11 حديثا 11 حديثا في الكتب منصور عن إبراهيم عن عبد الله الكتب أما السند الذي ذكره هو الثالث وهو الزهري وهو محمد بن شهاد الزهري الشامي المكي عن سالم بن عبد الله الإمام الثقة الحجة الفقير عن أبيه وعن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا عدد أحاديث في الكتب الستة مع المكرر 22 و 200. الزهري عن سالم عن أبيه. طبعاً أجمل من رواه عن الزهري قلنا من أجمل من رواه عن الزهري هو مالك. مالك عن الزهري في الكتب الستة ثمان أحاديث. مالك عن الزهري في الكتب الستة مع المكرر ثمان أحاديث. هو أغلبها كما ترون الزهري أغلبها الأربعة منها في الحج في مسائل الحج أربعة منها في مسائل الحج البخاري ومسلم اجتمع برواية حديثين والبخاري انفرد برواية أربعة ومسلم برواية حديث هي السنيد تكثر كما ترون السند الرابع الذي اختاره وهو أبو الزناد قلنا عبد الله بن نكوان القرشي أبو الزناد مشهور إمام ثقة عالم فقيد البيت أبو الزيناد. طبعا أبو هريرة رواية السميد عن أبي هريرة كثيرة صحيحة رواية سعيد مسيب من كذلك من أجل الروايات عنه من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة كذلك من أجل الروايات عنه لكن أكثر الرواي عنه هذا الحديث. هذا السميد فهو رواية أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعراض وهو عبد الرحمن بن هرمز موجود الاسميد عندكم موجودة أبو جناد عبد الله بن دكوان، وهو اسمه عبد الرحمن المدني، وهو مدني عن الأرض، الله حن هرمز عن أبي هريرا. عدد الأحاديث في الكتب الستة بهذا السند بالمكرر ثلاث ثمانين ومائتين، ثلاث ثمانين ومائتين. ثم بعده قال المرتب الثاني عنده معمر وهو ابن راشد عن هما بن منبه عن أبي هريرا، وهذا إسناد يمني كما ترى. أبو جناد عن الأرض، لا مدني هذا. الزوري عن سالم عن أبي تلك مدني منصور عن إبراهيم لا عراقي مالك عن نافع مدني مالك لم يخرج من المدينة قصة للحج كان يقول المدينة تؤتى ولا تذهب قلنا معمر السنة معمر عن همام معمر بن راشد إمام انتقى حافر جبل عن همام بن منبه همام اتهم بالقدر ولا يصح عنه عن أبي هريرا كتب كتابا فالرد على القدرية عندما اتهم بها عن أبي هريرة فله 24 و 100 حديث مع المكرر كله مع المكرر طبعا هذه المعلومات من أين أتينا بها للتسهيل تواجهوا كتاب تحفة الأشرار موجودة هذه المعلومات في تحفة الأشرار وإن شاء الله في دروس تحريم نتعلم كيف نتعامل مع هذا الكتاب الجلي وهو كتاب تحفة الأشرار في معرفة الأطراف في أبو الحجاج المزي عليه رحمه الله السند الثاني وهو سعيد أبي عروبة عن قتاد عن وقلنا إن سيدنا عروبه هو أكثر من روا عنه ولكن إن من جود حديث قتادة عن أنس ومن وشعبة شعبة قلنا ثلاثة هم من المخترعين عن قتادة أخذوا حديثه وهم في شام القسوائي سيدنا بعروبة شعبة وشعبة جود حديثه لأنه ميز بين ما تبي بين ما سمعه وبينما قال في حديثنا وبينما لم يصرح بيننا نعم بي نعم هذا عدد الاحاديث قتاده عن انس 14 حديث و300 عن حديث و300 حديث بلغتنا لكن العربية تقرأ من اليمين إلى اليسار نقول 14 و300 مثل الانجليزي نقرأ من اليسار نحن 300 هذا رواية قتادة عن انس أما رواية سعيد بن أبي عن قتادة عن انس 59 حديث في الكتب السته بالمكرر البخاري ومسلم البخاري ومسلم اجتمعا في عشرة احاديث البخاري انفرد ب 13 ومسلم انفرد ب 12 في حديثا بالمكرر من سيدنا عن قتاده عن انس في الكتب الستة انفرد البخاري ب13. ومسلم ب والبخاري ومسلم اجتمعا في عشرة احاديث السند الثالث هو بن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جرير عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر عطاء عن جابر روى تسعة وتسعين حديث في الكتب الستة مع المكرر عطاء عن جابر في الكتب الستة مع المكرر روى تسعة وتسعين حديثة وابن جرير عن عطاء عن جابر الكتب الستة اثنين وعشرين حديثة روى اثنين وعشرين حديثة هناك معلومة ابن جرير عن عطاء عن جابر البخاري ومسلم اجتمع في اثنين عشر حديثة البخاري ومسلم اجتمعا في حديثا ابن جريده عن, عن جابر البخاري فردا واحد يعني مسلم حديث عن الجريد عن, عن جابر البخاري حديث. هناك معلومه همام عن ابي هريره همام بن عن أبي هريرة. انظروا معمر عن همام كم قلنا كم حديث معمر عن همام عن أبي هريرة. و 100. همام عن أبي هريرة في الكتب السبتة. انظروا المجموعة مئة سبعة وعشرين يعني معمر أخذ حديثه كله ومن فرد البقية غير معمر إلا بسبب أحاديث يترون شدة الأخذ لبعض التلاميذ همام معمر عن همام عن أبي هريرة كان حديث مئة وشوى مئة رواية همام عن أبي هريرة في الكتب الستة هذا 27 و 100 عبد الرزاق الآن قلنا البارحة ان اكثر من روى معمر عن همام هو هو عبد الرزاق عبد الرزاق في الكتب الستة هذا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة حديثان و 100 روى له الكتب الستة حديثين و قال المرتبة الثالثة والمرتبة الثالثة وقع فيها نرى فيها كلام فالأولى وهي رواية الليث, الليث بن سعد وزهير وهو ابن معاوية الجوفي عن أبي الزبير وهو محمد من تدرس الأسلي المكي عن جابر أبي الزبير روى عن جابر في الكتب 360 حاليا 360 حديث. حالي. مسلم روى هذا السند أما البخاري فلم لم يروي حديثا قط من رواية أبو الزبير عن جابر فابو الزبير عن جابر روى مسلم هذه وأصحاب الكتب الستة روا ستين وثلاث مئة أم ليث وعشرين عن أبو الزبير عن جابر وذو كذلك ذلك مثله روا سبعة وعشرين حديث هذه انفرد بها مسلم هذه خلينا نأتي إلى السند الثاني الذي انفرد مسلم به بها وهي العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فهذه انفرد بها مسلم، اللي هي آخر حديث ذكرها فالعلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي هريرة روى له بالكتب الكتب 26 ستة وعشرين مسلم روى منها 83 حديث، مروى صاحب السيف الكتب الستة 26 انفرد حديث. الآن الحقيقة في هذه المرتبة المرتبة التي بعدها وهي رواية أبي باتر بن عياش عن البي صحاق السبيعي عن الضرق هذه لم للبخاري ولا مسلم روى شيئا من هذه من, من هذا الاسمات وأبو بكر بن عياش هذا اسمه أبو بكر اسمه محمد المحمد ولكن حقيقة أبو بكر هو اسمه معناها كنية هي هو اسمه ابن عياش عن ابي السبيعي الإمام الحاضر الثقل الجبل لكنه متهم المتجلس عن البراء بن عازب الصحابي أبي اسحاق السبيعي روى عن البراء 111 حديث أبي اسحاق السبيعي عن البراء روى 111 حديث البراء بن عازب في الكتب السته له 78 و100 حديث له و100 حديث أبي اسحاق السبيعي روى عنه منها 11 حديث و 100. حديث الوامل. اما اب بكر بن عياش فروى خمسة احادي يبقى هذا السند الحقيقة الذي يعني ما ليس هو من مرتبة الصحيح بل هو من الاحاديث التي فيها اضطراب و هناك ورقاب هناك ورقاب هناك شيخ ورقاب فيها اه الآن اللي هي الحديث الذي لا الحقيقة لا يدخل في مرتبة الصحيح ولا في أدنى مرتبة الصحيح بل لا يقبل هذا الحديث إذا انفرض هذا السند لا يقبل إذا انفرض لا بد من متابعة وهي رواية سماك بن حرب عن عكرمة وسماك بن حرب عن عكرمة بن عباس عكرمة بن عباس لا ينبغي أن ترد وكل من يتكلم فيه فقد أخطأ سواء باتهامه كما قلنا البارح باتهامه برأي الخوارج أو باتهامه كما أشد كلمة كلمة ابن عمر عندما قال لنفل تكتب عليك كما كتب يعك كما لم ورد هناك ابن عبد البر رد في هذا ولد جيولي أبي الحسن قطان رد على من اتهم أكليمة بهذا ولا يصح تهمه من هذا الخوارج لا يصح أبدا وأما سماك في رواة عن أكليمة فهي الاضطراب وهي أضعف مراتب سماك سماك صدوق والحديث ينزل عن درج الصحيح فإذا روى عن إذا روى عن عكرمة ففي حديثي الصراط حقيقة انتقدوا عليه بعض الحديث أذكروا لكم حديثا تكلم الأئمة عليه المهم أن رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس للبخاري روى هذه ولا من الذي ألزمهما الحاكم لأن سماك بن حرب وهذا خطأ هنا في الأسفل يقول عكرمة هو ابن عباس روى له الجماعة غير صحيح إنما روى له البخاري ومسلم لم يروي له، وسماك بن الحرب نعم روى له مسلم ولكن يروي له البخاري فسماك بن الحرب روى له من قلنا روى له مسلم اكرم روى له البخاري ورواية سماك عن اكرم في هذا في هذا فلا يصح أن يقال هذا حديث إلى رويه من طريق سماك بن الحرب عن اكرم انه على شرط البخاري ومسلم لا يصح هذا المهم ان اكرمه روى عن ابن عباس. في الكتب السكة خمسين وثلاثمائة حديث اكرمة روى عن في الكتب الستة خمسين وثلاثمائة حديث وسماك بن حرب روى عن اكرمة عن بن عباس في الكتب الستة واحد وثلاثين حديث لا اما اكرمة روى له البخاري. سماك روى له مسلم طيب الحديث انكروا على سماك الحديث الثاني. وهو حديث ان عربيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني رايت اله فادرب له فقال ان لا اله الا الله قال نعم فصام هو امر الناس بالصيام هذا حديث رواه الترمذي وابو داود قال أبو داود اختلف استماك وقع في وهم ما هي الالة في ما استماك عن أكرمة وهو أنه كان يقول هذا حديث قاله أكرم نعم يقول قال ابن عباس يقول نعم فهمنا ما معنى يلقن يعني اذا جاء واحد ورفع حديثا مرسلا رفع او جاء رفع حديثا موقوفا رفع فهمنا يلقن اذا قال له التلميذ قال له هذا في كتابك هذا سمعته منك او قال له هذا حديثا شعبة كذب السماء وانكر عليه وتكلم عليه بشدة قال ولو شئت وانا اقول له هذا حديث قاله ابن عباس ثم اتي لي وقل له هذا حديث قاله اكرمة لفعل. وخاصة عندما تغير ولذلك قلنا في اخطاء المستدغم مثل الزمهما بسفيان بن حسين عن الظهري وقلنا سفيان بن حسين نعم لكن, لكن في رواة عن الظهري فيها اضطراب فلا ينبغي ان نأخذ الكلام الرجل في المطلق ونتعامل معه دون النظر الى هذا الحديث بالذات وإلى هذا السند بذل فهذا الحديث هو الحديث قال الترمذي قال أبو داود رواه الجماعة عن سماح عن إكرمة مرسلة هذا الحديث رواية عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقسط حاضر رواية مرسلة قال الترمذي رواه الثوري وغيره عن سماح عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة وقال المنسي بعد بكر المرسل هذا أولى بالصواب هذا مرسل أولى بالصواب لأن سماح بن حرب كان ربما لقنا فقيل له علي بن عباس يعني هو يقول حكري ما عن ابن عباس فيقول له عن ابن عباس فيلقن فيقول نعم وسماك إذا تفرده بأصل هنا يعني هو يكتب حديثه ولكن إذا تفرده بأصل لم يكن حجه لأنه كان يلقن فيقبل التلقين نعم هذا كلام النسائي السنن لقلناه من السنن من طرفة الأشراف أنه أبا داود قال رواه جمع عن سماك عن الكريم مرسلة والترميلي كذلك قال رواه الثوري وغيره عن سماك عن الكريم مرسلة وقال النساء بعد ذكر مرسل هذا أولى بالصواب لأن سماك ابن حرب كان ربما لقنا فقير له عن ابن عباس وسماك لا تفرض بأصل لم يكن فجل لأنه كان يلقى في الحديث الصحيح حتى ننتهي لأن هذا باب عظيم الحديث الصحيح عند أهل العلم كما رأينا يقسم إلى حديث مزمع عليه وحديث مختلف وحديث يجري الحديث الصحيح والحديث الصحيح قد تجتمع فيه على درجات الشروط فهو على درجات الصحة وقد تنزل المرتبة ولكنه يكون حج متفق عليه وهذا هو كلام الأوائل في تصوير الحديث واضح لم يكونوا يفرقون بين من هو أعلى صحة وبين من هو أدنى في الصحة إنما يفرقون الصحيح على القسمين على قسم من اجتمعت فيه أعلى درجات الشروط الصحة ومن جاءت فيه أدنى درجات شروط الصحة وجاء البخاري عليه رحمة الله فأفرد كتابه الصحيح لأن ذكر في كتابه أعلى درجات الصحة وإن كان قد روى أحاديث بأدنى درجات الصحة لكنها قليلة وكذلك مستحيل إذن البخاري الحديث الصحيح هناك أعلى درجات الصحة اكتملت فيه أعلى شروط الصحة وهناك حديث صحيح ولكنه جمع شروط الصحة بأدنى مستوياتها. فالبخاري حمت أحاديثه من الدرجة الأولى. هل روا منا أدنى درجات الصحة وهو صحيح؟ نعم، لكنها قليلة. وكذلك مسلم. ولكن هذه الأحاديث الصحيحة التي اجتمعت فيها أدنى درجات الصحة في البخاري ومسلم قليلة. أين تكثر؟ أين تكثر؟ تكثر في صحيح ابن خزيمة. تكثر في صحيح ابن حبان. تكثر في سنن النساء. هذه المسألة, المسألة إذن هذه الكتب هي مضان للأحاديث الصحيح صحيح البخاري فهذا الأصل في حديثه أنه قد جمع أعلى درجات الصحة وإن كان بعض الأحاديث قد فيها أدنى درجات الصحة وهو صحيح وكذلك مسلم وان كان في مسلم أكثر من المرتبة الثانية صحيح ابن غدين وصحيح حبان على شروطهم التي ستأتي والصحيح يقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره الصحيح يقسم صحيح لذاته يعني سنده هو كاف بالحكم عليه بالصحة ولكن هناك أحاديث حصل لها القبول والحكم عليها بالصحة لأنها نزلت عن درجة أدنى درجات الصحة ولكن جاءت من طرق متعددة هذه التي نزلت عن أدنى مرتبة شروط الصحة سميت عند, عند العلماء بعد ذلك بالأحاديث الحسنة فإذا اجتمعت هذه الأحاديث تكاثرت في ذكر هذا الحديث جعله العلماء مقبولا وجعلوه من درجة الصحيح لغيرها يعني هو ليس صحيح لذاته السند ولكن الاجتماعي سند حسن وراء سند حسن مع سند حسن واحد مع واحد فارتفعت درجة الحديث إلى درجة الأطمئنان أنه صحيح هذا الصحيح. يكفي هذا صحيح لا أريد أن أطلع عليكم في بعض الأحاديث التي منتقدت على الإمام البخاري أنها ليست من الدرجة العالية في الصحة فهذه تستطيع أن تراجع الكثير منها في هداية الساري في مقدمة الساري البخاري فقد ذكر من تقده الأئمة على البخاري من هذه الأحاديث ورد عليها ورد عليها وممن انتقد الإمام البخاري على هذا ومسلم الدار قطني وأبو سعد دمشق وأبو علي الغساني الجياني الغساني الجياني إمام المئمة المغرب وإن كان كتابه والتنبيع للأوهام إلا ما هو التنبيع للأوهام الرواه على الصحيح هو للصحيحة ليس الرواة للصحيحة نات الآن إلى القسم الثاني وهو الحسن لكن الحقيقة السعب ربما أخذ ما أخذه فنقرأ لكم نقرأ لكم بعض الأسانين نقرأ لكم بعض الأسانين حتى يكون الدرس القادم في الحسن لأن الحسن مشكل. وتطوير الديون وكثير المشاكل وما زال مشكلا اليوم وغدا فعلا معمر عن هم معمار بالمتنر عن عن من بالمنبه أنا بهريره وقلنا إن أكثر من الرواة هذا السنة عبد الرزاق ورأيتهم بالعدد والاستقراء كم هي هنا مسألة يذكرها العلماء كثيرا هل الحديث الصحيح هل الحديث الصحيح يفيد القطع واليقين نعم الحديث مادم أننا نطمئنا أن رسول الله قد قال هو تحققت فيه الشروط وانتفت عنه العلال والشدود وأن رسول الله قد قال وحصل لدن فلماذا لا يحصل به العلم اليقين يحصل به العلم اليقين والمفيد للقطع ولكن لا بد أنه يكون قد قبله أهل الحديث وربوه وتياتي الكلام على الحديث الحسن وأنه وما فيه من كلا. نعم. هذا يأتي في قضية هل الحديث يجوز روايته ب... هل تجوز روايته ب... بالمعنى نعم ان عامه الحديث قدرية بالمعنى